ما نضج الجلوده بدل لهم جلودا غيرها بدل لهم جلودا غيرها العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أدم لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى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 فردوه إلى الله ورسوله فردوه إلى الله ورسوله كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.